الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن وفي صاله في عامين وفي صاله في عامين اشكر لي ولوالديك الي المصير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 ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واضض من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير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 114. وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 115. وإلى الله عاقبة الأمور فَلَا ومن كفر فلا يحزنك كفره بِمَا إلينا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 119. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعضه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 110. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 117. غَشِيَهُم غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 118. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور 119.